تصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا نبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكردون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسك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 ملك صفر صفر، وجاء يوم إذن بجهنم، يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكراء، يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي.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 بكراضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.